بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م الناس أن أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فَلَا يَعْلَمُ مَنْ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمُ الْمُكَذِّبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ ما يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ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 لَا نُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ بِمَا تُشْرِكَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا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 ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَاياكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَاياهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ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 أولئك يأسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه فأنجاه الله فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآية اللَّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ وَقَالَ إِنَّمَا تَخَذَتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أُوْثَانَمْ مَوْدَةً بَيْنُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له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 انكم لتاتون الرجال وتقطعون السبيل وتاتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه الا ان قالوا ائتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين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 لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا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 فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادوا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا, فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أَخَذَتْهُ الصيحة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 ك مثل العن كبُوتِ وَإِنَّ أُوْحَانَ الْبُيُوتِ لَبِيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إلَيْنَا وَأُنْزِلَ إلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَاحِدٌ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَينَهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ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 والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون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 يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه فاياي فاعبدون كل نفس ذائقه الموت ثم الينا ترجعون الذين امنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الانهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم اجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكاين من دابت لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم وهو السميع العليم ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله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 فأحيا به الارض من بعد موتها لا يقولن الله قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياه الدنيا الا لهو ولعب وان الدار الاخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا وَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إلَى الْبَرِّ إذَا هم يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا أَتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ أو لم يروا أن جعلنا حرا من آمنوا ويتختف الناس من حولهم أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِالْحَقِّ لَمْ مَجَّأَهُ